شاء ننزل عليهم من السماء آيَةً آية فظلت لَهَا لها وَمَا وما يأتين من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتين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 قَالَ أَلَأَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا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 وأوحينا إلى موسى أن أسلي بعباده إنكم تتبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون وإن لهم لنا لغائض وإننا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأمرثناها بني إسرائيل اتبعوه مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا صاك البحر، فلَقَّفَ كَانَ كُلُّ فِرْقِكَ الطَّوْدِ العَظِيمِ، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ أُورَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّهُمْ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 وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أقمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رد هدي حقا وألحقني بالصالحين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 الله بقلب سنين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من لله اليوم صرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيهاهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما طارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تأتي يا نوح لتكونا من المرجومين قال ربي إن قومي ذلوا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحوم ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية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 وَإِذَا ضَرَسْتُمْ ضَرَسْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَ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 أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوت فارين.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 فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَعَلَى هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شر وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاس المستقيم ولا تدخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً واتصروا بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيّم قلبياً قلبو